Osnaa, että teir me lielmekä, fi häli min sun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وحشتوني من بارح ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على طعاتي وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامتي إنه ولي ذلك والقادر عليه حيال النهاردة عايزنا نقطع منتج المنتج ده في نظره هو أخطر منتج وأكطر منتج انتشر في هذا الزمان بكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله المنتج ده بيسموه فاكهة المجالس قل لي قاعد تكون قصدك على الغيبة هو الغيبة بعينه قل لي لا معلش أنا هقطع كل المنتجات إلا ده بالذات ده حبيب قلبه ضاشر قعد أعد من غيره معلش استغنى عنه لأنه ممكن يضيع عليك حاجات كثيرة جدا وممكن يضمر حسناتك ويضمر حتى علاقاتك بالناس والحب اللي بينك وبين الناس كل يروح بسبب فاكهة المجالس تعالوا نشوف الأول يا جماعة خطورة اللسان اللسان ده خطير جدا عضو خطير جدا إحنا ممكن منكش وقدم بنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك الرب العليه جل وعليه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعمل كده مغلق للتحسينات وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فأمر اللسان أمر خطير جدا. وفوق ده كله خطورة الكلمة الكلمة خطيرة قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل خب وركز معايا إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها, لها بالا يعني يرفعه الله عز وجل بها في الجنة سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن رجل لا يتكلم بالكلمة من صخط لا يلخي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها صخطه إلى يوم القيامة ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما النبيع السلام يتكلم معاه فسيدنا معاذ النبيع السلام قال أولا أخبرك بملاكي ذلك كله لما ذكر له الجهاد والصلاة والعبادة قال كل يا رسول الله أو أخبرني يا رسول الله قال أمسك عليك هذا لسانك قال أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله وإحنا هنتحاسب على الكلام اللي بيخرج من لساننا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم يبقى الموضوع خطير ولذلك الجوارح كلها كلها تزل وتخضع لللسان كل يوم من اللي بيقول كده حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال حبيب المصطفى إن الأعضاء كلها إذا أصبح الإنسان أو إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان يعني تكفر يعني تخضع وتذل لللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا الله ده موضوع خطير بقى طب يلا بقوا لنا بقى, بقى موضوع بقى يعني هو الغيبة دي ايه معنها ايه اصلا ولا ايه هي الغيبة الغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ان انت تقول حاجة فخوك او تقولي حاجة فختك حاجة هي تكره تسمعها منك تقوليها فين في الغيبة من وراها فقال واحد من الصحابة يا رسول أرأيت ان كان في اخي ما اقول هو بخيل وانا بقوله انه بخيل هو يعني يعني مثلا مش كويس وانا بقوله مش كويس يعني انا ما بقولش حاجه جديده قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني قلت فيه البهتان الله ده في شبهه كبيره قوي يعني بعض الناس يقول والله العظيم ده هو كده اصلا انا بقول ان هو كذاب هو فعلا كذاب انا بقول ان هو بخيل هو بخيل ومستعد يواجه بالكلام ده كله اقول له اخويا حبيبي لو انت مستعد تواجه الكلام ده كله ومش هتقوله من وراء يبقى انتقلت من وزر الغيبة الى وزر أذية المسلم فان قلت الكلام ده من وراء ظهره تبقى اغتابته ولو قلته في وشه تبقى اذيته يبقى في الحالتين مفيش داعي ان كان اخوك عنده عيب روح صلح عيبه وذكره بالله وقول له يا اخي العزيز انا نفسي تكون احسن انسان في الدنيا لان انت اخويا المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض النبي صلى صل... الله عليه وعز جل يقول انما المؤمنون اخوه احنا اخوه وجسد واحد يا جماعة ربنا يجمعنا وياكم في الخير دائما فانت لما يكون عند أخوك عيب بصلح ايه بخوك انت مريته انما ما تروحش لتغتابه وتذكره بالسوق في اي مكان طب الغيبة ممكن تكون بايه باللسان فقط لا باللسان وبالعين وبالإشارة ممكن واحد بعد دي فاتشار عليه قصير ايبا اغتابته ممكن تشاور بعينيك كده بنظره احتقار تبقى اغتبته وهو مش شايفك ممكن تقول كلمة في في حقه وهو مش موجود تبقى برضه اغتبته يبقى تكون باللسان وتكون بالعين وتكون ايضا بالاشاره قل لي طب يعني موضوع الغيبه ده خطير خطير جدا جدا طبعا هذا في يعني نور لنا كده الموضوع وعرفنا اكتر ايه اللي ممكن يحصل لنا لو اغتبنا الناس اسمع لقول المولى عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا قل بالك يحب احدكم ان يأكل لحمة اخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله ان الله تواب الرحيم يا الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم نحن حذرن من الغيبة أشد أنواع التحذير اسمع بقى الحديث اللي وردت في التحذير من الغيبة اللي هي فاكهة المجالس اللي بالبلد كده بصراحة خلينا نتكلم بجد فيش قاعدة في الدنيا بتحلو إلا من نجيب سيرة فلان وعلان وإن لما نجيب سيرة فلانة وترتانة زي ما بيقول يعني ما عرفش يترتان المهم يعني ايه فدايما كتير ايه يعني الناس لما بيعودوا مع بعض يعني يحبوا او او او انهم يعودوا يجيبوا سيرة الناس ويقضوا وقتهم كله في فاكهة المجالس اسمع لي كلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيعايزين نقاطع منتج الغيبة اسمع لي كلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلساني ولم يؤمن بقلبي يا معشر من آمن بالساني ولم بقلبي بقلبه لا تغتاب المسلمين. ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورة ومن تتبع الله عورة فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيتي يا خبراء موضوع خطير انت عمل بتختب الناس وتتتبع عورتهم وعمل تفشي أسرارهم وتقول عنهم كلام مش كويس المولى عز وجل يتتبع عورة من تتبع عورة مسلم ولو تتبع الله عورة مسلم فضحه الله ولو في جوف بيتي اسم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين أو هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم لا ده في حديث مرعب كمان أكثر تخيل واحد في القبر عذاب القبر بالنسبة له من الغيبة إنه يمسك إنه يبقى ليه ضوافر منه حاس يفضل يقطع في وشه وصدره إلى قيام الساعة لا في عذاب تاني كمان هيبقى يوم القيامة إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كما كما رواه أو أو أوردها الإمام ابن حجر بسند الحسن إني الحديث عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة بالك. يعني اللي يغتاب اخوه المسلم في الدنيا يقرب له نفس الجسد يوم القيامة فيقال كله ميتا كما اكلته حيا اللي هيحصل ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله ويكلح ويصيح يعني يكلح هياكل أخوه ميت يوم القيامة ويكلح يكلح يعني الكلوح هو نزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر وصعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس يبقى شفيف وعمل كده ويكلح ويصيح ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين لسه الأحاديث تانيا عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله يا بختهم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاحت ريح أو ففاحت ريحه منتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ريح الذين يغتابون المؤمنين كانت تفيح وتظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمام قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بول أو لا يستنزه من بول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة دروات البخاري والمسلم واهد أحمد أما أحدهما فكان يعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة يبقى من أسباب عذاب القبر يا جماعة عدم الاستطار من البول أو عدم الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة دي من أعظم أسباب عذاب القبر اسمع للحديث الأخير دوت قال صلى الله عليه وآله وسلم الربا 72 بابا خذ بالك الحديث يا كلها ما بين الصحيح والحسن بس نعم عشان الوقت دائق يعني الربا 72 بابا 72 باب من أبواب الربا أدناها أقل حاجة فيها مثل أن يأتي الرجل أمة يا الله وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه لا والله الحديث ده عايز يتقال تاني بس بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة وإن أربى الربا أن استطالة رجل في عرض أخي أخويا وحبيبي عرض المسلم ما هوش مشاع ان أنت تعود تخوض في أعراض الناس وأن أنت تعود تخوض في أعراض الناس أخويا وحبيبي أخت الفاضلة من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العرض ولذلك النبي على السلام كما في الصحيحين كما عند مسلم لما وقف في خطبة الوداع في, في, في يوم النحر في ميناء لما قال إن الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ جب إذن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه تعال نشوف بقية الكلام عن فاكهة المجالس ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي أخت الفاضلة بدل ما خلّم مجالسنا في الغيبة والنميمة والقيل والقال بالله عليكم أبوس إديكو عطروا لسانكم بذكر الله أوعظوا استغفر ربنا أوعظوا اقرأوا كرآن مع بعض اتعلموا أحكام التجويد بالله عليكم أوعظوا تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة الصحابة عطروا مجالسكم بذكر الله و بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان المجلس ما يكونش حصر عليكم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يعني حصرة يوم القيامة اوعى تضيع وقتك وعمرك في القيل والقال هتستفيد ايه هتجلب العدوات وتضيع حسناتك وتضيع وقتك وتضيع دينك ليه خلي لسانك كل مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى أخوة وحبيبي أكيد حضرتك عايز تعرف ايه عقوبة المغتاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخر تعال نعرفهم بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة في الدنيا تشوف المغتب هيعقب بإيه هيعقب بنقيض القصد هو قاعد مع الناس عايز يغتاب ده ويغتاب ده عشان الناس تحبوا يقولوا ذا مخفيف ويجيب لنا أخبار كويسة فيبوءوا بغضب من الله وغضب من الناس الناس تكرهه وقبل ذلك الله عز وجل يبغضه سبحان الله فوق كل كله جماعة إن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم يقول لملكة السماء يا ملكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فتبغضه ملكة السماء ثم تلقى له البغضاء في الأرض يعيش في هم وقدر ليه طول ما قاعد مرعوب هو اغتاف فلان و جابت سيرة فلانة فخايفين ان حد يوصل اللي قالوا للناس ديت فبالتالي قاعد فيها هم وقدر طيب وليه ما نفكر الناس بالخير او نسكت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت عقبى بن عامر يسأل النبي يقول له يا رسول الله من نجا كيف ننجي أقول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئاتك طيب تعال نشوف عقوبة المغتاب في القبر إلا يحصلوا لسه ذكرين الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير فأما أحدهما فيعذبوا في البول، أما الآخر فيعذب في الغيبة ولذلك سيدنا قال حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة يعني عذاب القبر بسبب ثلاث حاجات اللهم هي البول اللي هو الإنسان لا يستبرئ من بول ولا يستنزل من بول والغيبة والنميمة طيب تعال نشوف عذاب المغتاب في الآخرة إيه اللي يحصل له؟ هيحصل له تلات حاجات أول حاجة كما أسلفنا في الحديث الذي ذكرناه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا اللي يغتاب أخوه في الدنيا قرب له يوم قيمة بس ميتا خب بالك فيقال كله ميتا كما أكلته حيا دي الصورة تحصل يوم القيامة يا مسلمين تخيل حضرتك أخوك اللي عمال بتغتابه هو هو نفسه هيقرب إلك يوم القيامة ميت بين إيديك هيقول لك كله فيأكله ويكلح شثيفه تطلع فوق التانية تنزل تحت ويصيح ويفضل يصرخ ده أول عقوبة في الآخرة العقوبة التانية يشهد عليه لسانه يوم الايام قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللسان يقول أيوة يا ربي أنا اغتبت فلان واغتبت فلان وقذفت فلان ونميت بين فلان وفلان وعملت كذا وكذبت وقلت كذا هيشهد عليك لسانك يوم الأيام وهتبقى أفضيحة ربنا رب يعافيك يا أخوي وحبيبي من هذه الفضيحة ثالث حاجة ودي من أسوأ الأشياء يعني تيجي يوم الأيام تلاقي أيام رمضان والحج اللي انت حجيته والزكاة اللي دفعتها والصلاة اللي صلتها والعبادة اللي عملتها وكل دي تأخذها بحسنات يعني أنت كنت مخلص لله وكنت متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل إن الأعمال قبلت وخذت عليها حسنات وتيجي تلاقي جبال من حسنات والحسنات كلها تتوزع على اللي انت اغتبتهم تتوزع في أعداتك الحلوة في فاكهة المجالس لما اغتبت فلان ولما اغتبت فلانة وجبت سيرت فلانة قلت فلانة تجوزت وفلانة تطلقت وفلانة قصيرة وفلانة تخينة وفلانة وفلانة وضيعت وقتكم في الغيبة عيازا بالله تتوزع حسنات ايه الدل على كده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم الله ولا قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال حلوية ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحة في النار تخيل حضرتك كم ممكن ربنا يعامل العبد ده بالمينس يعني يجي يوم الايامة هو عمل حسنات مساديق مليون حسنة واغتاب الناس بخمسمائة الف سيئة فيجي يوم الايامة يلاقي خمسمائة الف وخلاص لكن لا الحصر ان هو يجي يوم الايامة يلاقي الحسنات كلها كاملة والطير قدام عنه يجي فلان له انت اختبتين هات حسنات وفلان انت قذفتين هات حسنات وفلان انت ض فإن فانيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرحة في النار في مشكلة بقى الناس مش اغدى بالها منها عارف ايه يا اخويا حبيبي ان المغتاب والمستمع وزرهم زي بعض ايه ده اول مرة اسمع الكلام ده يعني انا لو اغتبت واحد اللي بيسمعني وانا بغتاب بياخد نفس الوزر نفس الوزر بالمللي كربون هي نفس النسخة تخيل ايه دلنا على كده في حديث معز بن مالك الاسلامين لما رجم بسبب الوقوع في الزنا فإذا بأحد الصحابة هو يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما وجدت هذا الرجل الذي ما وسعته نفسه أو ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب النبي سمع الكلمة وسكت شويتين قال أين فلان وفلان فقالوا نحن يا رسول الله، إحنا اللي فقال كلا من جيفة هذا الحمار، إن بمعدي فلا جيفة حمار أعزكم الله فقال كلا من جيفة هذا الحمار، فقالوا غفر الله لك يا رسول الله من يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما أكلتما،, أكلتما معيني للكلم واحد ما أكلتما أو ما نلتما من عرد أخيكما آنفا أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذا الحمار. يا الله يبقى إذن النبيع السران جعل المتكلم بالغيبة بنفس وزر المستمع اخويا وحبيبي أخت الفاضله في الشهر الكريم يا رب بعت من النار وجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين لما حد يقول لك فلان بيقول والله بيرفيك غفر الله لنا وله والله ما علمت عليه إلا خير الله يبرفيك بلاش ما تسمعنيش غيبة ما تقولليش حاجة في حق حد الله يبرفيك ما تركبناش وزر خدت بالك المغتاب بنفس نفس الم... الم... المستمع ياخد نفس وزر المغتاب طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا لو لقيت حد هيغتاب حد واذكره بالله اقوله بالله عليك بلاش سيرة الناس طيب مرضيش يسمع كلامي ابعد عن المجلس ده خالص ولا تجلس في مكان يغتاب فيه مسلم أبدا خب بالك لكن النبي حضك على حاجة كمان أجمل من كل ده قالك ايه؟ ان انت لما تعد في مجلس وتلاقي حد بيغتاب أخي ليك مسلم رد عن عرض أخيك ورد عن غيب أخيك قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخي رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الله الله, الله على الأجر الجميل أنا أسمع واحد بيشتم في اول لأ ما أول ماسمعه بيكلم أقوله لا يا أخي والله ما علمت عليه إلا خيرا لو قاله أن بخير أقوله لا ده إنسان كريم لو قاله أنه كذب أقوله لا ده إنسان صادق لو قال كذا أقوله عكسها وأدافع عن عرض أخي المسلم حتى لا أقع في هذا الوزر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب تعالوا نشوف حال السلف مع الغيبة كان حد فيهم ممكن أن هو يحاول يقع في الغيبة قليل جدا جدا وكان بيتوب إلى الله ويتحلم من المظلمة على طول فساعتا قال بعضهم أدركت السلف وهم لا يرون العبادة في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة وإنما يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء قال عمرو بن العاص لما مر على بغل ميت عزكم الله قال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا أي هذا البغل الميت حتى يملأ بطنه منه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم الحسن البصري يقول والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكله في الجسد ان الغيبة بتأكل من دين الرجل وتأكل من حسناته وتأكل من محبة الناس لي وتأكل من محبة ربنا لي سبحانه وتعالى ولذلك لما رجل في يوم الايام اغتاب الحسن البصري فالحسن البصري راح بعيده طبق فيه طمر ورطب فقال انت اغتبتني واهديت الي حسناتي فما وجدت لك جزاء اعظم من ان ارسل اليك هذه الرطب وفي يوم الايام إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة الوسعة عزم بعض الناس عندها الأكل فأول ما جلسوا لسه هاكلوا قعدوا يجيبوا في واحد فتبسم إبراهيم وقال إن من كان قبلكم كانوا يبدأون بالخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز يعني عاملين بتاكلوا في لحوم المسلمين من حولكم وفي يوم الأيام قال أحدهم أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال أحد العلماء حينما جلس فوجد شابا يغتاب رجلا من المسلمين قال له يا أخي هل غزوت الترك؟ قال لا قال هل غزوت الفرس قال لا قال هل غزوت الروم قال لا قال سبحان الله سلم منك الترك والفرس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم أخي وحبيبي بالله عليك اوعى اوعى اوعى تجلس في أي مجلس وتغتاب الناس أو تسمع حد بيغتاب حد فاكهة المجالس عايزين لاطعا من النهاردة لا غيبة مش هنجيب سيرة حد مش هنضحي عارف عايز أقول لك كلمة صغيرة قبل بانه اللقاء ده لو كان في حد في الدنيا ممكن أغتاب أنا عن نفسي هغتاب أم وابويا لأن أغلى الناس عندي أم وابويا وأنا لما بغتاب حد باديره حسنات هدية وضحه المسألة اوعى تدي حسناتك كدير حد الناس غالين عندك لدرجة إن انت بتديهم حسناتك أخوي وحبيبي ابعد عن الغيبة قاطعوا هذا المنتج الغيبة أصلي الله عز وجل أن ينزهنا جميعا من الغيبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فانك كبيل من ذهب قرب وقرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل أصل